الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة ونحن نبدأ في الإجابة على لو دائما الصحف التي تقدم فيها مواضيع تستحق الجوال الرد عليها نحن نقدمها مع أنه فيها سيئة كثيرة جدا لكن دائما أصحاب الصحف أو المواضيع الورقات التي يعني في بعض الصحف تتناقش بعض البواضيع الاسلاميه وتستحق الى رد والى كشف لانه ده واجب الداعي الله عز وجل في واحد قدام لي الصفحه دي دي صديقه دي صفحه فنون انا قطعت منها الحته دي لانه السائل يعني بيطلب تعليق على هذا الخبر وهو فعلا يحتاج الى تعليق يعني دي فنون العدد الماضي بيقول فنون الماضي علي صبري لا انا ما بعرف اظنكم بتعبطوا مش كده قال الخرطوم عمار عبد الله هو كاتب المقال ابتلع رجل مو قد جبر من نار مشتعله بعد سماعه لمدحه كان يرددها بادح الرسول علي صبري باحد القرى باحد القرى بولايه الجزيره وتعود تفاصيل الواقع التي رواها لفنون المادع علي صمري وقال أنه في إحدى جولاته في قرية من قرى الجزيرة وأثناء ترديده متحى للمصطفى صلى الله عليه وسلم أقدم أحد الحاضرين على إيديه بعض الجمر من نار مشتعلة وتناول الجمر الملتيب بفمه بحالة استيرية بدون أن تسبب النار للرجل اي نوع من انواع الاذى او الجروح على يديه او ظهره وحلقه بعد افراغ ما في جوفه من الجمر قال واكد المديح على صبري ايمانه الصادق قال المديح على صبري اكد على الحكايه دي ايمانه الصادقه القاطعه بقدره المديح على تقديم المعجزات والكرامات جزاء متا النبي صلى الله عليه وسلم لان المديح يتناول سيره وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اشتهر بقدره الشفاء المرضى او بالريق الخارج من فم الطاهر وقال ان المريض المحب الصادق للنبي يعيش في جو غير عادي ويدفع الايمان القاطع ان الاستماع للمديح بقدره مدح المصطفى على تقديم الشفاء والكرامات للمرضى عملا وتصديقا للآيات الكريمه ورحمتي وسعت كل شيء بعدين قال ووضح ان من يقومون بالرقص والدوران على رجل واحده في الحلقه حتى نهايه الذكر ومن ومن يدخلوا في حاله من الصراخ والتهليل والتكبير يطلق يطلق عليه من الناس مصطلح الدراويش قدي او شالوا الذكر واعذاب ان الغرق يعني الاستحواذ من الرسول عليه الصلاه والسلام للشخص المحب له بمدحه وذكره والمحبه طبعا ياخذ الماده ده اللي افتانا في الشغل على اسمه على صبري هذا صورته بعدين شاء بيقول ومن جعل الغرابة له دليلا يمر به على جيف الكلامة ونعلم نرد على هذا الأمر وإن كان لدينا زمن ونحن وعننا كذا كفرت انا دارون فيك المعلومات طبعا المعلومات دي لا يعرفوها الا من كان له عقل سليم انار قالوا اكل النار تطلع لي الكرام انا بدلت وهابي علي البادح ها علي البادح ولا الجماعه اللي كتبوا الخبر ده يعني نحن نثقش شنو من الكرامه بتاعه الجنويه الفلاعليه والجمره نحن كاولياء التابعين وريلي على الحال هو ذاته في قصدي ما دستفاد وهل من شروط الكرامه الكرابه طبعا الصوفيه ما عندهم الكرامه الكرامه عندها عند اهل السنه والجماعه اداروا لك الكرامه الكرامه عند اهل السنه والجماعه هي مقرر في المنهج قررها ابو جعفر الطحاوي وانهم يؤمنون بالكرابات يعني اهل السنه والجماعه لكن اول شرط من شروط الكرامه كان ما تقول لي يا سلام كرامه بلع له خمسة وعشرين جمرة جمرة شت بلعين أول شرط من شروط الكرامة قالوا أنها تختلف مع نص من القرآن أو السنة ولم يأهم هذا هو الشرط من شروط الكرامة قالوا إنه ما تخالف لها نص من الكتاب والسنة الزول ده بلع واكل ولم يأهم نجي نشوف اللكل في الشريعة عشان نشوف هذه كرامة شريعة في اللكل ربنا خاطب الرسل ده قال هذا تابع للرسول ومحب الرسول ومي قال بي أحب الرسول ودي كرامة لأنه بحب الرسول سمع دا إنه شوف الرسول أكل له كم جمره دا إنه شوف الرسول أكل كم مبخر فيه جمر تقدر تعد لأي الكلام موجه لعن صبري ولأي عاطل ميصفية أو من يسانده مع العزالي يا أخي ربنا عنده وجل ما تكلم مع الرسل قال يا أيها الرسل كل جمر مولع حسن يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحة هناك سؤال مفروح للعطانة تلك الذين ذو الدولة غيره هل أننا معتلمك هل الجمر يومي أيام هل أمر بأكل الجمر لما الله خاطرنا نحن كأونا طبعا لما يكون في صوفة ذو البليد يقرأ كلام تلك يقول لك بالله أكل له جمر كامل صلى له أه أنت مستافل جمر شئون بأكل أنت هل قال لك أكل جمر؟ بلو. يا ربنا قال للمؤمنين هم مؤمن انا بشوف فيه ايمانه <تصفيق> والله ازاي لانه الله قال يا الذين امنوا كلوا من الجمر سوره البقره كلوا من طيباتي ما رزقناكم فاشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون الله قال الناس تاكل من الطيبات مش الجمر اللي بيسوف الجمر ذاته اذا كان ما سمح ما تاكل خلي الجمر ذاته اللي بيسوف الجمر اذا لقيتوا لحم خنزير حرم عليه فاهم ده اذا لقيته هو لحمضان لكن سرغوا الجماعه من الجزار ما ها تاكله دي اكل الجمر توسابل الله قال لينظر الانسان الى طعامه ده ادريوي ده انسان ولا حيوان اذا انسان يا واد اكله صوره دعمسه عمسه جريته وأبخليك تقرأها أنت بغضى له من حرورتي سرتي ماغ الفجر ماغ البمبي أنت يعظственный من كلام فارغ ك AshELLE من عشرة آلاف ماسكة في الغرايا وعشرة الت آلاف ده, ده عت الاتآلاف أعطانا وعشرة الت آلاف فاركة لأمحايا ب éch الى هذي العشرة التآلاف وعشرة التآلاف بعدين قال لك يعني ماسكة كبة يعني أعطانا يجيون لهم سكر من وين عشرة التالاف ماسك كوباية وعشرة التالاف رايحة ما جاي الله دعاتكم كلكم ده يقول لك صلى الله عليه وسلم تتسابروا النار قال لكم كون نار منه ما في سؤال مطروحة قال لكم كون نار منه يا أخي النار دي معينها فيها علاج عديل كده فيها علاج مش كده الرسول قال معينها فيها علاج لكن قال لك بعد منها في العلاج ذاته يقول لك آخر العلاج الكيء لما تجرى البخاري البخاري عرفته انت وخليك تجراه وانت كرصوف بتاع حرف البخاري انت لا قاعد طول عارفه البخاري عايز عليك بصوا بيقول البخاري تاريخ لك البخاري حواسيدي ابتكه انت ما عارف, عارف انت استاذ انت بتكك في مخك انت مستور البخاري تجراه قال انا بعت له الشفاء وفي ثلاث الشفاء يعني ذول عيانه قالوا سلم قال عيانه والنار في الشفاء قال الشفاء في ثلاث قال جرعه عسل ها وشرطه معجم وكيتنوه كيت نار قال ولا احب ان اكتوي قال مع انه الرسول قال كيف اناء فيه, فيه فيه, فيه دواء لكن قال انا ما بتكوي به كله كله بدعالج باي حاجه وفي روايه ولا احب ان اكتوي عشان كده حتى العلاج العلاج خلي تأكله ساكن لو عيان النار فيها دواء لكن أنا مع السلام قال لك أبعد منها مقروها التداوية بالنار إذا مشاتك تويت بالكي اللي هو الكي بالنار إنت بتكون مركة من فضل السبعين ألف الذين يدخلوا الجنة بغير شو حساب والعقاب مش النار يأخذي النديم بتاع يوسي خلافة صوفية يقول لك ده من كراباتي أكل النار ذي الهوزة أكل النار بلعوا واحد قال لكم ان كراباته بلع ها بلعميه ما قلت بلع مية انت بلعميه انت عند صبيه كذا سال صبيه يقول لك انك ابو لي اسمه بلعميه يقول لك قوم الحل بلعميه انا قال في ولي لما لقوا في 92 تزع ولي بلعوا شت حصل البناتك مشكله يا زلمه انت تبلع ساكت ما في ولي طرشك بقلك في خدمه كده في حقك انت ما تيته من الانقال عشان اطرشك تعال لي انا ما رب. تتعال علينا انت مستمر يب. قالوا لما في تزع وتزعين ولي ده ولي كبير لما فيه ولي أكبر منه بلع ولي قزاته سموه لك بلع مية لأنه ذاك بلع تزع وتزعين وذا تم بيعه المية في يا أخي أنا أتألم في الصلاة تعرف الصلاة؟ أنا أتألم قال إذا اشتد الحر خليك من تاكل نعم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني الرسول قال في زمن الصيف لما اشتد الحر قال صلوا بدري يعني بس اخبوا عنهم لا رحمه الاسلام رحمه الاسلام عشان السخانه ما اصلي فيها تمشي تصلي تختار محل بارد تيجي لعابينه شيفت زيدين ده, ده كلام فارغ لكن هل تستطيع ان تقنع الراي العام انه هذا كلام فارغ واذا حرب على الاسلام تقدر تقنع الراي العام اذا مشيت تتكلم مع دل تبقى في الطريقة التخارجك بكرة يكتب فيك مقال مليون قلم يتكلموا فيه هذا واحد مشدد أنكر كرامات المصطفى واحد مشدد قال صلى على الرسول ما بقول احنا ما قلنا لكن يقولوا كلام ما قلته تبقى في الطريقة التخارج نفسك تداته همتها؟ ما تعمل ولذلك يا أخي واصل قدامه قال وده البفتي بفتينا مداح في آخر الزمن ده البفتي شاهدوا؟ علي صبر يقول بفتي في الشغلان هذه يا زلمه انا اخذ دينه من الحلففري انت وتعب له انه دينه لا بناخذه من الحلففري شايل لهم الزيقه وحايم لكن لما امورهم تكون ضايعه اهوه افتع علي صبري والله صعب بعدين واصل لقدام قال والدراويش قال بيلفوا بقراءه واحده وجه تاكينه الدلجه دل قال ما الناس مجذوبين بحبه المصطفى والله المصطفى مين المصطفى سيد احمد انت واستقبل المصطفى قال لك لي بقراءه واحده ما, سؤال ما في سؤال مطروح في ذكر بيغرقوا فيه قال الغرقان ده في امتا من من من محبه المصافي ذكر بيغرقوا فيه في يا صوفيا طبعا عندهم مصطلح بتاع زي بيقول لك ده غرقان والغرقان ده ممكن يعمل اي حاجه تخيل وبعدين ما تاخدت تلوهم يعني ممكن يجي يديك بنيه كده ها وبعدين انت تقوم تقولك لا لا لا خليهو خليهو خليهو خليهو خليه. اه في شنو ادوك قلت عليهم يقول لك لا لا, لا. غرقان غرقان الدين بن يانا يعني انا مطفح لا بغالده مركب بتاع حساب الدين ده ما في حاجه اسمها غرقان اي عاطل يقول في الدين ده في غرق سلمنا له الغرق ده في الشريعه اللي تغرق في بحر ولا نهر لكن تغرق في في موكد انت مستقبل اللي بكى في غرق في موكد انت العلاج في ذوق الغرق في موكد الشغاله دي بدات بدري وده شغل الخوارج انا برض على على صبري وعلى العطاله الذين لا يصدقون هذا الكلام ده الشغاله بتاعته انه واحد يذكر لغايه ما يبقى مرضي زي سوفيت تعال بالبدام له دي بتاع الخوارج هرجعك للمصدر كتاب اسمه الاعتصام للشاطبي والله صحيح من كتب الفقه الاصوليه للمؤلف الشاطبي اوراق اثار قديمه عن الخوارزمي ان ان اسماء افتقدت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه اسماء رضي الله عنها فقدت بتفتش له وان قالت لي اين كنت انا بفتش لك انت كنت وين قال لا دي بدات من بدر خلي بالك الغرق ده بدل ليه انت جايله بدل من زمان من زمان الصحابه هذو جماعه طاله انا صوري اتكلم عنه فغاد نواي نقول قال لا وجدت اناسا يجلسون ويسكرون الله حتى يغشى على احدهم قال له والله لقيت لي يا اسماء لقيت لي جماعه بيسكروا ذكر جت الحديث كله من ورد لب رجع ما بيفهم يا حي يا رب قعدت معاهم قال لا شفت اتفرجت فيهم والله طبعا ديك صحابيه وبرضه ده صحابي لكن متفاوتوا في العلم ما وعده فزت فزعل طبعا قال له يا بني ذاك الامام اسماء رضي الله تعالى عنه يا ابو لي الم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ربه وابو بكر وعمر وعثمان وعلي هاتلو يا اولاد دي ما ذكر والله قال لا ذكروا قال ماذا ذكروا ذكروا جادلوه فهر رايت احدهم اغشى عليه من الذكر يا ابن جادلو هل جرد وانت صحابي هل يوم من الايام النبي اسلام جابوه متكل وحي ضعيشه قال لا عايز امسك امسك رسول الله غرقان امسك امسك اسكع له خلاص هل شفت كلاب زي ده يا ابن قال لا ابو بكر صديق قالت لي حصل نقلوه من الجامع ولا حلقه دخلوه متكل قالوا غرق الليله وقال لا لا عثمان عمل لا علي عمل العمليه زي دار الخلافه الرسول والخلفاء قال لا لا قلت له يا ابوني انهم الخوارج إن تقتلموا عليهم قال الرسول قال خوارج انهم الخوارج قال فيهم انا بعلم حيث وجدتمهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتله يوم القيامه فقتلم الحاكم احنا وابنا قتلهم يقتلوهم يومه نريحنا منهم يعني ابنا قتلهم ابراهيم جلابي احنا بنكشف عن ذيفهم نحن اولادنا بي اصحاب اهواء بنكتل وانت فاهم لكن بيكشف عن الاباطيل ومبين الحقائق فاذا عشان كده لما واحد افتى ب... الحسن البصري وجبائيل انا واشتغل انا تخيلني حتى البصري وجبائيل جبائل بيغرب ودال تخيل يا عم واحد قال الحسن البصري قاله يا امام ان اناس الذين يذكرون الله حتى يغشى على احدهم من ذكر الله لغايه ما رمبي ايه رايك طبعا ده عالم ما دار يقول لي ودي بدعه ودي كده ها قال له ارى ان كان صادقا ان يذكر الله على ظهر جبل وليخشع عليه بعد ذلك <تصفيق> <تصفيق> شكرا للحسن البصري انا داير الناس اللي بقعوا في استهزاء بطلعك فيني بس يعني بس الجامع حقتين الحفه في بكرهه واحده وخليه يرجعوا ما ما خرجته ماده بصفوك خليه قرقان وذوق قدل جاء وبعدين نشوف الغرق ده ووسط الأكوان زي ما قال حضر البضياء ده تستمروا العوائلة شبت بتعصو فيها وسأل يدوم على عزال الجماعة والإخوان المسلمين ده بدع وضلالات فيم ده والإبان ابن سيرين من كبار التابعين طبعا الجماعة بسمه زي والده واصل واحد يليف كده دهول الظلوب بدع ده يقول لك ده واصل خلق منه وين دهته بوا ما جاء و... كتاب واحد واحد وجه سؤال ل... لابن سيرين الكلام ده في كتاب الاعتصام انا بنقول لك الكلام في الرد على هؤلاء الناس من قديم الزمان واحد سال ابن سيرين قال له ماذا تقول في رجل يذكر الله حتى يخشى عليه واذا سئل عن حاله يقال بانه وصل فهمكنيها ولدا ما قول قال بقى وقال اجل انه قد وصل ولكن الى سقط لا وصل صغر <تصفيق> على واحد انت فاهم؟ فيصلوي يعني ياخد كل شغلته بتاع صوفيا ده خلينا وده واحد ثاني برضه جاب لي جريده عافل ثاني ده قال اسمه الشيخ احمد عبد الباقي الصايم دي معاه دي صورته دي برضه جريده اظن انا بعرف اسمش له كده والله المهم دي في جريده ثاني اسمها الصحافه ولا حاجه المهم انا شرطه عناق ده بيفتي كمان ده قال بيفتي له والله صح برقة ، لأ عimir ، لماذا بدة ثم يسرعون وجعل مينة بلآخرين في الدين الطريق الأربيان شsemين ولم يكن لا بدء واحد ع concentrate المنهج ملمة من جدية doesn't matter He thoughts look to him if thereabouts higher in Islam يgins مnoxious سأخبر كل إن Pfizer تصوف الإسلامي لا يجد له ف choose Islam هل الأفضل إ nonsense or not لعل smartphones لا bardzo Ank MIT ولكن لا بدء يعنيacción لا من الدين الإسلامي بعدين قال وقال ده تخريف معرفه صوفيه ده ده تعريف صوفيه بكذب وحرائق العام بالاول الفاظ قال وان التصوف خد بالك قال ان التصوف هو مقام الاحسان الذي ذكره نبات الله في قوله لما سئل عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك استاذ ابو الجعب بنص اسالهم التحريف للنص يا اخي النبي اتكلم في الحديث اسئل وحديث جبريل لما جاء ساله قال لي اخبرني عن الاحسان يعني لو التصوف هو الاحسان ها مش الرسول كان يقول له الاحسان هو التصوف ولما جاءه وكان يكون لو فين التصوف هو الاحسان النبي اتكلم كان قال ويقول ان الاحسان هو التصوف قال اخبرني عن الاحسان ما سالوا عن التصوف ولا اجابه بان بان الاحسان هو التصوف اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك في سؤال مطروح للصوفيه ان احنا ما صوفيه لو عبدنا الله كاننا نراه ها أه اها كيف فاهمكم وما صوفيه كيف الحل جاوب موجه الكلام موجه للصايم ديمه ولا الجماعه بالصندوق قال لو نحن لسنا بصوفيه وعبدنا الله كاننا نراه هل هل نحن ارباعنا صوفيه اقول لك اذا كيف قلت صوفيه لا لا, لا صوفيه نحن صارنا لسنا صوفيه يا دور صف بدمك قلنا لك ما صوفيه اذا دخلنا شبكه بس شوف المشكله انه حتى لما تيجي الكلام بتاع الصوفيه ده ده كان تعريف بيختلف مع مع معنى الصوفيه لانه لما قال الكاتب ان التصوف هو الاحسان ان تعبد الله كانك تراه كانك تراه ده قال ان التصوف يعبد الله كانه لكن احنا عندنا الصوفيه ما بيعبدوا الله كانهم يرونه والله صحيح ارجعك لكده الصوفيه ذاته الصوفيه عندهم ان تعبد الله حتى تكون انت الله ما عندهم ان تعبد الله كانك تراه عند الصوفيه انك انت تعبد الله لغايه ما تبقى انت الله ذاته اديك الكلام بتعصبي عشان تعرف انه الكلام ده كلام فارغ رج الزول ده طريقته قادريه لانه طريقه السايم السايم ديما فرع من القادريه انت فاهم كلامي نرجع لك كتاب من كتب القادريه عشان اوريك انه الكلام ده كلام فارغ وانه الناس دي ما عارفين الكلام اللي بيقولوه شيوخهم في كتاب الفيضات الربانيه في المعاسير القادريه قاعد عندنا نشوف فعلا التصوف وان تعبد الله كانك تراه يعني انت بتفهمه كانك ترى دال عندهم بشوف هذاته ها وبتبقى يد يا هذاته قال صاحب الفيضات الربانيه في الماسه القادري اجيب لك الكتاب الان بالاصوات تعال لتهاليف محمد سعيد القادري ذا بكتب بيقول في قصيده عشان تعرف الكلام بي ده بيختلف مع ال... مع الواقع بتاع الصوفيه ذاته بالقصيده اخر ابيات بيقول بيتكلم الشايخ عن نفسه قل انا الشاكر المشكور شكرا لشاكري يعني شنو يعني قال انا بشكر الله والله ذاته بشكر نعمه انا بشكر الله بلغه شوف لغايه ما الله بشكر اقول له اشكرك جدا يا جيلاني اشكرك جدا يا ابتكا وعاجز عن الشكر انا الشاكر والمشكور شكرا لشاكري انا الذاكر المذكور ذكرا لذاتي قال انا بذكر الله ذاته والله ذاته ما مخسر بذكرنا والله زعت بعدين مشي قدام قال اقول لكم قوله ودي الكذبه ذاته قال اقول لكم قوله انا الواحد الفرد الكبير بذاتي انا الله ذات والله صحيح انا انا الواحد الفرد الكبير بذاتي انا الواصف الموصوف شيخ طريقتي قال انا الله ذات أنا سيحة الطريقة دي أنا حم ذات والكلام ده قالوا الحلاج في كتاب التواصيل عشان تاربين التصوف مشان تعبد الله كأنك ترى مشكال كأنك للتجميع لما تقرى كتاب النصر العلمية لأصحاب الطرق الصوفية تأليف عبد الحمود دون دايم بتلقى إن الجماعة دين مش بعبدوا كأنك ترى بقيت كأنك ترى دقال لك في صفحة 143 ومن كرامات سيدي محمود الفرغلي دولي كرامته مش عبد الله كأنه وراه قل كنت امشي بين يدي الله تحت العش فقال لي كذا وقلت له كذا ده غلط طلع عليه عديل نحن بنعبد الله كان را وماجو بنهوا لكن ده غلط طلع عليه فوق وبعدين اتونس معاهم انت خد بالك مش يتونس قال فقال لي كذا وقلت له كذا لكن ما ورانا جالشوا نحن غايته كان صرسونا ها ناس سالفين انت ما دام بتطلع لله والورث بقى ورتنا لا بتتونس يا أخي قابلنا كان فيه أخبار ده إنا سألت منها سأل مننا الله الانفصال ده بتتم, بتتم الوحدة لمن تطلع فوق دورينا قال لي كذا وقلت له كذا مش بتطلع مع الكلام الكلام ده يكتوبه أجيبه ليه الكلام ده في التوصفية هذا قاعد عندي غريب أنا ده اللي عاطل يوم يخش بعي ميدان صحوفي ولا أخ مسلم ولا أي زور عنده مع نقد في الكلام ده ينزل معنا الميدان ما بتقدر تنزل انت فاهم كلامي الحلايه مهلب كتاب التواصين وكتبه فته العلماء برضه قال لنا الله لانه قال واعبده ويعبدني واحمده ويحمدني قال انا بعبد الله والله ذاته بعبدنا وبعدين قال يا من يا من انا هو وهو انا نحن روحانه حللنا بدنا يا الله انت انا وانا انت واحد الجماعه واندماان ساسونه الحفقه الحكومه الحكو... الحكو... ما... ما ديمقراطيه ضربت قال يا ما انت منو يا ما من انا هو يعني انت هو انا هو جابوا الجماعه دول ده انا هو وارد مرتب كفر كرر يا لا يا بوريا كفوا دوالما انا هو وله هو انا اقرا تاريخ بغداد عشان تعرف لي ماذا قتل الحلاج انت فاهم كلامي فدخل له كل شو اي منهج شوف اي منهج غير المنهج السلفي الذي نقدمه لك ده منهج بتاع ضلال ايوه يا جماعه شغاله الامثله ومش بالدين خلاف المنهج الذي نقرره لك بدي اكد انه المنهج بتاع ضلال وقابلنا بهم وبنلتقي ان شاء الله صلى اللهم على محمد وعلى